قالوا لي عبد الله انفق وضليت عايني اعاين على المهد خالي خالي المهد خالي يقول <تصفيق> لي عبد الله الفقير ليه تعاين على المهد على كل ما كل يا الله يا طفِي الأمان بخاطري سهم الذي حزق يحز ضامري شفرة غدر صعبة وريد وما حري أجرة دماء قلبي جفوني وما مهدك أهزة والمهد بسمك يلالي بسمك يلالي قلبي تفطر يا الولد ذعبي الجلد ويا الجسد قلبي تفطر يا الولد ذا بالجلد ويا الجسد وي الماتخالي وي الماتخالي يا عبد الله الفقير بيت عاين على المات يا لولي ع والما بتخالي والما بتخالي اجعل لي سلوات حياتي والامل ماتي الأمل. نجمك هوا وطيفك ديار بلا بعيني ولا ساعه يفارقني الوجه كل ساعه ناغني المهد من ضيم حالي من ضيم حالي يا ابني وقالوا جمحي يا كيفك يا روحنا منظره من يا ابني وقالوا جمحي يا كيفك يا يا عبد الله ان فوقه راح العمر والسال وراح أتوي الصبر قبر جاء وظلي تراوح الجامور جمر الغضب قلبي وميلك عيني السمار أسهر على أزراع المهد مدهوش بالي. ندوش بايلي وحدي بارين القهار يا ابني ويصارعني وحدي بارين والما والما mm, -hmm. mm -hmm.